قاعده مهمة الثانيه هل تصح قرب الكفار التي لا تحتاج الى نيه طبعا هذا التفريق أو هذا التقعيد تقعيد فيه فيه دقه هل تصح قرب الكفار التي لا تحتاج الى نيه اذا ذلك ان الاتفاق على ان القرب التي تحتاج وتفتقر الى نية انها لا تقبل هذا قولا واحدا هذا قولا واحدا ان القرب التي تفتقر الى نية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 أما, أما أعمال الخيرة التي لا تحتاج إلى نية وقد قلنا هنا كأعمال لا تحتاج إلى نية وإن كانت بالنية ترتقي فوق منزلته على وجه السطح بين الناس اللي هو القاعدة العامة النفع المتعد للغير رأيت كيف قال النبي صلى الله صحيح مسلم يعني ما, ما يعني غرس شجرة فأكل منها طير أو ما أكل منها العوافي أو السبع اللي الطيور يعني ما أكل منها العوافي إلا له فيها الأج وهو من توت ما جاء جني ولا جاء بشر وادمي ولا جاء طير وأكل منها إلا وله فيها الاجر والأصل بذلك لا في ذلك قول الله جل فعلا لا خير في كثير من نجوانهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقسم الأمر إلى قسمين القسم الأول يفعل ذلك فالخير خير الخير له والأمر الثاني يبتغي ذلك مرضات الله فله اجر عظيم كما بين الله جل في علامة فإذا الأعمال التي لا تفتقل إلى نية هي قرب بالنسبة للكافر أو هي تكتب يعني كاتب الحسنات يكتبها له أو يكتبها له حسنات أم لا هذه هي المسألة أصلها في ذلك وطبعا طرحها على أنها سؤال وكأنه يدلل كما يفعل بعض علمائنا يدلل عليها بالادله أصل ذلك قول في حديث حكيم بن حزام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 وبعد ذلك بعد الإسلام فيها القصاص إذن يكتب له ما عمل من القرب وهناك صراحة حديث صريحاً من المسلم على الرزق بأن الكافر إذا تقرب بقربة لله جل في علاه قال أن المسلم أعاد الله عنها أسابه الله بها في الدنيا رزقا، وإذا تقرب المؤمن بالقربة إلى الله جل وعلا أسابه الله بها رزقا في الدنيا وثبت له الآجرة في الآخر بمن شاسع فرق واسع يرزق بها في الدنيا ويتبت له الآجرة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 يعني احنا بهذه الاشياء التي نتحدث عنها بهذه الاشياء التي نتحدث عنها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها الجابة جيده ج... جيدة لكن لكن ما وصلت للنهايه لكن جيده أنت فتحت الباب للخ طبها نورا يعني إيش ب أنا أريد الإجابة على الإشكال يا حبايبي حبيبي هو هذا هذا الإشكال الإشكال لا إشكال لأن الحديث ليس بمحل ما نتكلم فيه لأنها قالت هل له من شيء هل لهم شيء إيش؟ في الآخر والدلالة في السياق موجودة لأنه قال لم يقل يوما رب لي خطيئتي يوما يوما إذا السياق بأسره على إيش؟ على الكلام هذا الحديث لا إشكال فيه بحال من الأحوال لأنه ليس في نزاعنا نزاعنا نزاعين في الكلام على الدنيا وهذا الحديث مختص بالآخرة إذا هذه القاعدة تكملة لما الكفار هم مخاطبون بفروع الشريعة لا يدلك أيضا هذا يؤكد أنهم إيش؟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 من, من سلم المسلم المسلمون من لسانه ويده وشو وجه الشاهد من الحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني إيش وادع ترك وكف الشر عن أذى هؤلاء المسلمين فهذا ترك وسمه الله ليلة فعلاء إيش إسلاما على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إذن كان إسلاما يعني كان فعلا وأيضا من قول النبي الله وسلم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 ما استطيع أقوله ما اعتدت على أكل الضب فقام خالد فالتهم الضب أمام المسلم قال الراوي وكان سلم ينظر ويتعجب كيف يلتهم بهذه الشهية وهو لم يؤكل لأنه طبعا خالد من قوم من النبي سلم وهو طبعا معروف أنهم يلتقون في الأجداد فهو من مكة أيضا فمعنى المسلم يقول لا ايه ما كان بأرض قومي لا بأرض قوم يعني مكة ما كانوا وخالد ما في دخل فأكله بشهية عظيم فنظر الله عليه وسلم الشاهد من الحديث أن خالد أن خالدا لما رأى الله عليه وسلم كفه ماذا فعل هو كف. لما قال أنه عليه وسلم كف خالد ولذلك النبي أرشاده وقال كل إنه ليس بحرام هذا إقرار الشاهد الثاني هو أو الوجه الثاني هنا إقرار من النبي بفهم خالد عن الكف.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 جعلهم فعلا وطال لك فيه ايش الاجل لك فيه الاجل ده لا انه فعلا انه له فيه الاجل الآخر حديث الذي يستدل به في هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين نعم شيخ اسمع يا شيخ ما احنا الايه قبل حديث كيف واحنا الاصل المبحث كله اللي انت نايم عنه زو صاحبك اللي في الدخله مات عنه قلنا الادله النبويه لقواعد الاصوليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قص لنا كما بصاحيني قصه بني اسرائيل الثلاثة نفر الذين أغلق عليهم أغلق عليهم فوات الغار فمنهم واحد يقول وجاءت ابن عم لي وكنت أشتهيها فقالت فطلبت يعني حاجه الاوازياء فلم أعطيها حتى تمكنني من نفسها طلبت 120 دينار ليال المهم انه ما اراد أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها ثم لما وقع منها ما وقع جلس منها مجلس الرجل من زوجه فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك فارتعدت فرئيس خاف من الله جل في علا فاعطاها ولم و و ان ياتيها فقال فكف عن يعني وامتنع عن جماعه والامتناع كف وطرق ففف كانت حسنة لذلك انفرجت فرجة اه اه او انفرجت فرجة لهم في الغار ففيه دلالة عن انه يثاب عليه وانا طب حسنة وانا طرق فعل وانه عند الله جل وعلا عليه كما يثاب بالفعل <تصفيق> من الأدلة التي يستدل بها أيضا هو حديث أيضا عن سلم لابي بن كعب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الطعام فسارخت ك... وهذيك اتعدت اذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في الطعام بصل في الطعام بصل مطبوخ مش ني مطبوخ وهو عمر بن الخطاب كان يقول اميتو بالطبخ فكفى ان مسلم عن اكل الطعام الذي فيه بصل فكف ابي عن الطعام فقال للنبي كل اذا كفى النبي وكفه أبي أبي كفأ تسأل برسول الله دلالة على أن ترك وسلم فيه دلالة ولو لم تكن بالحرمة لكنها على الأقل فيها التوقف فلذلك أبي كف عن الأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فإنني أناجي من لا تناجي يعني هذا أكل ليس بحرام كففت عنه لعلة أخرى فإني أناجي من لا تناجي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 فعلاً قال لبئس ما كانوا يفعلون ففي أدلة واضحة جدا على أن الترك فعل والترك الترك إذا كان فعلا يؤتى به وأيضاً لو كان من سلم وأيضاً يساب المر عليه هذه المسألة وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا تفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والطلاع لأن أهل بلاء بلاء والطلاع لو ما بحث صراحة من الغماري لو ما بحث في هذا الباب الترك وبيرد فيه فيها عشرة مئة وافق في بعض البحث والبعض الاخر على العادة لم يوفق فيه وحتى في رد على شخص ثمانيه كان في بعض الغلو في الكلام على ابن تيميه وايضا لم يصب كبد الحقيقة يو لم يوافق الصحة والصواب نقول الآن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة مسائل كثيرة جدا جدا جدا وهي علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعى والضلال وإليكم نبين ذلك قبل أن نثبت هذه المسائل أو نطرح عليكم هذه المسائل مهمة جدا نقول الترك بإجاز والذي يريد التوسع يرجع إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الترك الفعل مع إزبات القول ترك الفعل مع إثبات القول ترك بلا فرينة ترك مطلقاً طيب الترك في محل الفعل إذا ترك على أصناف ثلاثة ترك الفعل مع إثام القول ترك م ترك مطلق الذي ليس له قراءات ترك في محل الفعل لو المقتضي موجود والمنع منتفى فأما الترك ترك الفعل مع إثبات القول فأدي فيها تلالة على أن الفعل في هذه الحال يساب المرء عليه وترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا هنا وترك النبي صلى الله عليه وسلم جزما ليس دليلا لا يستدل به بالترك ان نلزم الناس بالترك كفعل الامام احمد المحمد كان يصلي ورد عنه في سيرة أحمد كان يصلي 300 ركعه في اليوم والليل ونقرب المسافه اكثر يعني ابو ذر دخل والناس من الصحابه من التابعين في المسجد في المسجد فصلى كثيرا ثم سلم فقام رجل من لا يعرفه يجهل فقال رأيت هذا رجل دخل فصلى ولم يدري أسلم على شفع أم على وط فقام له فقال ألا تعرفني أنا فلان فلان أنا أبو دار أنا صاحب رسول الله السلام أو صاني خليلي وذكر الرصايا ثم قال قال لي ما سجد عبد من سجده إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها قطيع فوجدنا أن الإمام أحمد صلى ثلاث مية في اليوم والليل لم يصليها هنم سلم هل نقول ببدع ببدعية ما فعله أحمد أنه صلى ثلاث مرات أو من صلى مثلا ركعت كثيرة في الوقت في الـ في الـ في الـ في النافلة المطلقة ما بين الظهر والعصر قام رجل فصلى ما كتب الله له الصلاة فنقول للسالم لم يفعل ذلك هل تكون بدعة هل نقول بأن هذه بدعة لا لأن الترك هنا هناك ما هو أقوى من الترك وإن كان دليلا عندنا المراتب مراتب القوة في الاستدلال القلب ثم ها ثم الفعل ثم الإقرار ثم الترك هذه مراتع المراتع عندنا للسنة بهذا الترتيب القول الفعل الإقرار ثم الترك الرابع صل الله عليه وسلم ترك لكن القول موجود القول موجود فلا يمكن أن يمد أحد لأن القول موجود يقول تطاع رسول صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد المزج إلا رفع الله في درج وحط عنه بها قطيع هذه وهذا هذا فقط ضرب الامثال أو مثلا أن تقول بأن رجل صام يوما معينا صام يوم الاربعاء أو صام يوم الثلاثاء يتقرب به به الى الله جل في علاه هذا لا يبدع لأنه لو قيل له أن السلام لم يصم الأربعاء أن السلام لم يصم الثلاثاء قلنا له قد قال السلام الصام لا له إن صح الحديث وإلا فادله كثير جدا على فضلي فضيلة الصيام وأن الصيام أفضل من أصلاحات عند بعض العلماء نقول هذه تصح له ولا يبدع إلا, إلا أن يعتاد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 وهو بفعلي هذا القول هو الأن مخيم. القول يحصر هو الأن الأفضلين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من صام أبدا قال ما صام على أفضل من صاما أبدا ما صام على أفضل مع جواز سبب الصوم لكن ليس بالفضل وأنفسنا من فعلي أيضا قالوا إقرار هنا وأيضا قول فعل الإنسان ما كان يصوم من الاثنين ويؤسر من من الاثنين ويوم الخميس وذكر ذلك الفطر بأنه ولد فيه وبعث فيه وأيضا أن الأعمال ترفع في هذا اليوم العظيم فمن فعل ذلك فعل ما فعل مسلاه وقال فمن اختار يوما الأسبوع الأول صام من له ذلك الأسبوع الآخر صام من الأربعاء له ذلك تنقل الصيام لكن لم يفرج ثبتا ولم يفرج جمعة ذي الذي ورد لا لا إشكال في ذلك لا إشكال في ذلك لأنه قد ورد من قول النبي صلى وإن كان النبي صلى ما كان يفعل ذلك لكن يمكن ينزل تحت عموم قول أنس بأن النبي صلى إذا أردت أن تراه صائما ما رأيته إلا صائما وإن أردت أن تراه مفترضا ما رأيته إلا مفترضا فهذا دلالة واضحة جدا على هذا الباب له هو الترك الذي يعني ترك فيه النبي صلى لكن محل القول موجود في الترك فهذا لا يبدع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 كان يدعو الأمر وهو أحب إليه من العبادات من النوافل خشة أن يفرض على المسلمين هذا أصل عمه الآن تبين أنه كان يترك بعض العبادات من خشية أن تفرض على أهل الإسلام فلما كان يتركها يتركها حتى لا تفرض على أهل الإسلام ما تركها لأنها تركها لعلة أعظم ألا وهي أن تفرض على أهل الإسلام لذلك هو ترك أيام الليل من الترويح جماعة خشيه أن تفرض على المسلمين، فهذه فهذه تبين لنا أن النوع الثاني من الترك لا يصح لنا أن نبدع من فعل، لذلك ترى لمن مالك جاءه رجل من التابعين من من تابع التابعين، فسأله عن التهنئة بالعيد، غفر الله لنا تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولك، فقال له الإمام مالك قولا فصلا، قال لا اعرفه سنه ولا اكرهه قال لا اعرف ولا, أكره ولا أكره ذلك ولا عفوا قال لا اعرف سنه يعني ايش يعني لم يرد عن الله لم يرد وسلم ولم يرد على الخلفاء الاربعه لانها سنة أيضا لم يرد عن الخلفاء اربعه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في سنة سنة قال ذلك قال ولا أكره ليش لأن هنا ترك هنا في هذا الباب ليس ملزما للناس ترك هنا ليس منزما للناس انه فيه اطلاق لا سيما ان العمومات تدل على الفعل اي في قول الله لا تقولوا للناس حسنا فهذا من قول الحسنه الا من الانسان قال اصدقوا الفعل والفعل بالقول نقول غفر الله لنا ولك هذا من فاعل الطيب أن يغفر الله لنا ومن الدعاء الدعاء لأخيك المسلم هذا فيه تالف قلوب في مقاصد شريعة عامة يمكن أن ينزل تحتها وندرس تحتها هذا الفعل ونسلم تركه لكننا نقول هل تركه في محل يقتضي فيه الفعل لا هذا الترك مطلق هذا الترك مطلق فلا نبدع من فعل ولا نلوم ولا ننكر عليه وهذا أصله كما قلنا في قول مالك عندما قال لا أعرفه سنه ولا أكره ولا أكرهه الثالث وهو محل النساء ثالث وهو المهم جدا جدا جدا أنا وهو ترك النبي في محل الفعل في محل البيان ترك النبي في محل الفعل في محل البيان اللي هو أن تقول المقتضي موجود والمانع متفق هذا الذي تبدع من فعل لأنك تحتج عليه بترك النبي فإن قال لك وهذا الترك دليل قل نعم هنا الترك دليل هنا الترك دليل أن هذا الترك في محل إيش في محل البيان في محل الفعل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 ليش بتتغير انت وين ساكن ساكن وين يعني يعني قريب من هنا ليش تتغير امتحانات ايش انت في جامعة ايه لا لا يعني تخصص اعوذ بالله تيجي طلب غيره تيجي دعك من هذا انتهيت يعني بالنجاح ان شاء الله بالتوفيق دعيت. المقتضي موجود والمانع مותاجب. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال من كان آخر كلام إله إلا الله خرج من. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأوضح لقينوا صح موتاكو بإيش؟ لا إله إلا الله. هو لقينوا موتاكو. المقتضي موجود. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث البراء الطويل أنه إذا نزل القبر ف يأتيني ما لكان يجلساني فيقاعداني ثم أسألني ما ربك مديلك لآخر.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 فلم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان المقتدى موجود وهو حاجة الميت إلى التلقيين صحيح ولم يفعل النبي صلى هنا لم يفعل النبي صلى الله موجود والمانع منتدى إيش اللي يمنع النبي صلى أن يقول له يا عبد الله سأديك ملكه يسألني فقل لا اله الا الله ربي الله ومحمد محمد رسوله ولم ولم يقل النبي ذلك مع أن المقتدى موجود والمانع إيش اللي يمنع النبي صلى أن يقول ذلك لا يمنع أن يقول ذلك الا أنه مخالف للشق لما لأن السلام هو أرحم الأمة بالأمة معناه أرحم الأمة بالأمة لم يفعل وهو الذي يسعى سعيا حديثا إلى أن ينجو المرء كما قال ابو رائل كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان فالغرض المقصود المقتضي موجود والمنع منتفع ولم يفعل فمن فعل فقد خالف الرسول السلام في دين الله ذا لا فيه إذن هنا إذن دليل فلا نقول لو ترك النبي لم يقع ترك ابو بكر عمر عثمان عليه لو كان خيرا لسبقونا ليه ما هو ممكن يقال في الأولى لو كان خيرا لسابقونا عليه لا عندنا أصل عام, أصل عام. يدل عليه وترك النبي هنا ليس له قريمة ليس محل البيان والفعل وهنا عوارض تعرض للنبي للترك من هذه العوارض أنه كان يترك من أجل خشة تفرض على المسلمين دي مسألة دقيقة والله انتم بتاخدوها ببلاش والله يعني انت ايش ايش اللي عندك نفس الوضع في العيد لما النبي وصلنا في نفس الايه ما, ما التفريق صعب لمن حباه الله ما هو فارق ممكن تجد في الامه علماء لكن تجد عالما فقيهن بالمنقاش هذا وجدت بالمنقاش فالتفريق هذا القرائن وتثبته حتى تثبت ان هذه المسألة في محل البيان فلما تركها النبي بي... فتركه بيان ليش لعدم لعدم التشريع لعدم التشريع فلذلك النبي النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقتضى موجود ما هو متفق ومع ذلك لم لم يفعل لم يلقه وهو أرحم الأمه بالأمه أما الثاني لم يصلي ثلاث مئة ركعة طيب هو لم يصلي لم يصلي هذه المئة ركعة هل نقول بأنه تدخل في هذا الباب المقتضى موجود ما هو ولم يفعل ؟ قلنا لا لأن هذا الباب لا يدخل فيه ليش ؟ لأنه لا من قوله قال ما ساجدوا مفتوح من قول والأمر الثاني لو قلنا لا بالقول كما قال الإمام مالك ولا أكره ليش؟ لأننا عندنا أصل عام يضل عليه وهذا ملتقى حيلتبس على بعض الإخوة لأن الأصل عام يحتاج بها لبضعة أيضا في كل بضعة يستدلون بأيش؟ بالأصل عام العلم هنا يستدلون أصل عام وابن ثمية نفسه قاعة قاعدة وهذه القاعدة وهي استقيها من كلام السلف على أن الدليل عام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 أما في الحالة الثانية لم يكن عندنا دليل أن ترك عمدا أو ترك عمدا لمصلحة الآخرين مع إقراره بالفعل كان يترك العبادة كصلاة الضحر ما استدم عليه عائشة نفت أنه وصل الله وإن كانت أذبتت في اخرى أخرى أنه وصل الله صلاة هو تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشة أن تفرد لكن بين ايضا بلسان حاله في مرة لما صلىها أنها تصلى وايضا في قول وصحابة الله صلى الله كانوا هذا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 إن كان المقدم موجود وما في مانع أيامنا ولم يفعل قلنا إذا هذا مخالف بالشرق لا ينجي يمسلم أن يطلب شيئاً لهذه الطريقة ليعتسي به الأمة فيها إلا وهو مدخول لا ينجي لأن يقول أنه من السلم وبالأمثلة سيتضح لكم ذلك النساء الثاني أيضاً ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة ليلة النصف من الشعباء مع إزباد فضل ليلة النصف من الشعباء نعم معنا أن لقينوا موتاكم يعني وهو على مشارف البوت موافقة القول صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة هذه كيف دخل على اليهودية وقال له أسلم قل لا إله لله ما هو يا حبيبي ما هو؟ هو قال لقينوا موتاكم صح ولا لا أنت تفهم من لقينوا موتاكم الظاهر بعدما يموت واحنا قلنا لا هذا لا غير مراد المراد عند وهو على مشارف الموت فهمت؟ أوجب قد أوجب وقد فعل لما دخل على يديه وقال الله أسلم أسلم والإسلام كيف يكون إسلام؟ يقول لا لا لله فلقنوه لا لا لله فهمت؟ أيضا من ذلك ترك العبادة ليلة النسمن شعبان ورود وهذا إحنا نميل لتحسين هذه الأحاديث وإن كان السنة أصل فيه ضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعبان ينزل الله إلى السماء الدنيا أو أو النبي صلى الله على العبادة فيغفر لكل يكون لأحد دل لكافر أو ربنا أفتر علينا ما يكون في القلوب من دغدغة من حسد إخوة.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 لا أحد فعل ذلك. لما لم نجد ذلك قلنا إذا هذه بدعة مميت لا يصح لأحد أن يوحى ليلة نسم شعبان ولم يكن من ذلك قام الليل. وبعد مشايخنا الأفاضل علمت أنه قال بذلك وأباح للناس أن في هذه الليلة يقوم ويدعو ويقيم الليل. فردت عليه في التلفون ما أنا ما أتحمل. فكلمت في وقلت قلت كذا وهذا لا يصح لأن هذه أصلا المزية التي ثبتت ليلة نسم شعبان قد ثبتت ثبتت في يوم الجمعة. سابته يوم الجمعة هو اعظم يوم الاسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير يوم من طلعت عليه الشمس صيام الجمعة ولذلك مع ذلك جاء العكس مع اثبات مع ثبوت فضيلة اليوم جاء العكس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام صحيح ولا لا اذا نقول القاعده عند العلماء ثبوت الفضيلة اثبات الفضيلة لا يستلزم إنشاء عباده جبوت الفضيلة لا يستلزم إنشاء عباده فإذا السلام لما ترك الترك هنا يدل على نادي هذه بدعة فمن قال كان رجل ليس من دعبي أن يقيم الليل وليس من دعبي أن يصوم النهار فصام يوم نصر النصر من شعبان وقام ليلة نصر من شعبان أراد ذلك نقول له قد ابتدعت في دين الله في لا يصلح لك ذلك في حال من الأحوال الصيام نعم يأتي في قول السلام نوات تصوم شعبان الفرق. تصوم أما بالنسبة للقيام نقول الكلام كله على القيام لأن الناس بتختم بالقيام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 بمثل هذا ما, ما من وين أتوا بهذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أي ثمة دليل سلم لو كان يعني هنا ترك تركه ونسلمه ونفعله تركه ونسلمه المقدم موجود المنع متفعل مش موجود موجود أبو بكر فعل أبو بكر هو أحب الناس إلى رسول الله وهو ندين الله بناءه أشد الناس محبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك عمر وعثمان وعلي لم يفعل ذلك لما أصلاً التقط أهل البدع منا كلاما نزبيته ونقول يا جماعة نتنزل معكم أردت احتفال مول النبي احتفلوا به على ما احتفل به النبي قالوا او احتفل النبي قلنا نعم احتفل النبي لما صاب قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه طب أنتم الآن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 من باب العباد وانت لو سالت اي واحد يحتفل بمولد مسلم سيقول لك اتقرب الى الله بذلك فهي قرب الى الاصل بقربات التوقيت ولو لم نقل بالتوقيف على ما تقولون وتزعمون بوهتانا وزورا نقول لكم الآن أليس لكم في رسول الله يصف الحسنة فعل سلم ذلك فعل ما فعل لماذا التوسعه لو كان خيرا لأرشادنا اليه وإلا لازم فعلكم ولازم قولكم ولازم قولكم وهم يفرون من اللازم لكننا نبين باطل ما هم فيه لازم ذلك أنكم تتهمون إنسانا بالتقصير لو كان الاحتفال بالنبل النبل هذا أقرأ هذا أحب إلى الله بالطبل والدفوف والشربات إن كان هذا يعني القربة يقترب بها المرء اكثر إلى الله جلال فعله قد قصر النبي أن يبين لنا ذلك لما لم يفعل ذلك بفعله أو باقراري أو ببيانه بالقرب إذا قصر المسلم في البلاد للأم هذا لازم قولكم وفعلكم وهم يفرون من هذا اللازم ونبن من بالمسلمين أن يقولون مثل هذا لكن هذا لازم من اللوازم البطيرة التي تخص هذا الفعل هذا القول فالنفسنا لم تركوا للاحتفال بمولده على الطريقة التي يفعلونها هذه دلالة واضحة جدا على أنها ليست من السن بل هي بدعة لأن المقتد موجود والمنع منتفل الأمر الثاني الذي يلزمه هو إيش طبعا أنتم تحتفلتم بمولده احتفلوا أيضا بإيش مش بوفاة بوفا... بوفا... احتفلوا بوفاته. بوفا... انت مجنونة شيخ احتفلوا جهة بذلك احتفلوا شيخ انا عارف ان خطأ لسان نعم احتفلوا بالبعث لقاء ذكر يوم من ولدت فيه يوم من ويوم من ايش ولم يفعل خالفوا من الوجهين اذا خالفوا من الوجهين ايضا آية الاسراء والمعراج نفس الامر فلذلك عم نقول لو كان خيرا لسبقونا اليه وبالتقييد المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل المسلم دلاله على انها لم تشرع هي مخالفه للشرط من ذلك الدعاء بعد الصلاة بقى المعروف ان الامام يدعو والكل يؤمن الدعاء بعد الصلاة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 لأنه قال دبر كل دو... صلاة دعاء مستجاب والمنع منتفي ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مرة واحدة حتى يبين لنا بأن دعاء بعد الصلاة مشروع. وذلك ابن عباس قال كنا نعرف القضاء صلاة الله عليه وسلم بإيش في رواية قال به الذكر إذن المقتضي وجود والمنع منتفي ولم يخف فالترك هنا دليل على حتمية الترك دليل على إلزمية الترك لأن المقتضي وجود والمنع منتف قال ذبر كل صوات ماذا؟ إنه أول أو موجه؟ قال صلى الله عليه وسلم كل قلنا توجيه ذلك أن الدبر في اللغة يطلق على مؤخرة الشيء أو يطلق على البعدي. فهنا لم نرى أنها تطلق على البعدي لأن نبيه لم يفعل. فإذا هذا ليس بمراد النبي. أما مراد النبي أن الدبر هنا هو إيش مؤخرة الشيء. وهذا قد ورد بين أدلة تدل على ذلك أن نبيه قال لابن مسعود: ولتتخير من الدعاء ما شت. صحيح وكان صلى الله عليه يدعو يستعذ باربع حتى قال بنحزم الصلاة تبطل إلا من استعذ بهذه الأربعة كان يستعذ من أذان النار أذان القبر ويستعذ من ال من فدة المحيى والممات ومن فدة المسيح الدجال فقال ابن حزم من لم يستعذ من الأربعة فصلاةه باطل الغرض المقصود من هذا بيان من مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترك في محل البيان ترك في محل البيان أو كله ترك في محل الفع لأنه فع.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 مين حرف؟ وقال صلى ما ما تقرب عبد لله تعالى بأفضل مما خرج منه. يقصد إيش؟ القرآن أو حجة موقوفة. فإذا الدلالة واضحة جدا على أن الأدلة العامة جاءت بالحس واستنهاذ الإمام بقراءة القرآن بل كسرت ترأت. القرآن. ولم نرى أن النسلم يعني أمر أحدا على هذا الباب أو قد كلف أحدا في كل سآة ما يقرأ القرآن أو بعد سآة العصر أنه يقرأ القرآن هذه دلالة على البداية والاستدلال عندنا هو إيش الترك لأنه أنت الآن بتجابه المبتدع المبتدع بيجابهك بأدلة عم قراءة القرآن وقول الله قول النبي أنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الحرف بحسن وحسن عشر أمثلة دلالة واضحة جدا على استحباب قراءة القرآن ونحن وهم نتفق على أن من أفضل الطاعات والقربات أن تقرأ القرآن في كل الأوقات لكن في هذا الوقت بالذات وتخصيص هذا الوقت بالذات نقول المقتضي موجود المنع ولم يفعل عن صلى الله عليه وسلم دل على أنه يخالف الشر دل على أنه غلبي بإذن الترك في هذا الباب أصالة الترك فع والفعل دليل نقول لا الترك هنا في هذا الباب الجامد ترك في هذا الباب الجان فمن خالف الترك ففعل وقع في البدع وقع في البدع ذلك من ذلك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا سيب هذيل الاخر عشان ما نستضمش بالحنابلة ونضرب في شيء سامته نقول هذا خليه في النهاية ال ال الازان نصوات العدين اذان لصوات العدين ان في صوات يؤذن او بالأذان. هذا أيضا فيه بدعة ليش بدعة هذه وطبعا هذا كما قال ابن تيمية وسبه من سبه عندما قال تجرأ على من من هو خير من ممل الأرض من ابن تيمية ما قال له كذلك المران الحكمة المران الحكمة يعني كان علم يعني عنده علم لكن أين هو وحتى لو كان من التابعين كيف تقول إنه أفضل من من من, من, من الأرض في الجملة هناك أحد الناس يعني يعني يفضل بعض التابعين أما الصحابة في الأمر مته صحاب هذا أمر منتهي، منتهي لا كلام فيه صحيح. فالغرد المقصود هو قال قد ابتدعه صح الأمراء ابتدعوا ذلك ابتدعوا بدعتين وقد أنكر الصحابة على ذلك. البدعة الأولى أنهم قدموا الصلاة على يعني قدموا الخطبة على الصلاة والبدعة الثانية أنهم أمروا بالأذان ليه صلاة العيدين وهذه بدعة لأن لو كانت خالص مقن عليه المقتضي موجود المنع لأن هذه صلاة صلاة يجتمع لها الناس وصلاة الجمعة والجماعات يجتمع لها. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للجمعة والجماعات ولم يفعل لصلاة العيد المطلوب موجود والمنع منتفئ بل الخالف في الفعل لأنه لأن علماء يعني قالوا أن صلى كما قال ابن عباس صلى صحيح قال صل النبي عيد بغير أذان ولا إقام ولم يصلي قبلها ولا بعدها الغرض المقصود بأن الأذان للعيدين هذا يمكن أن عليه بترك النبي والترك هنا دليل يدل على المنع وأنه لا يجوز ترك الجميل لا يجوز له أن يفعل ذلك آخره هذه المسائل وليست بأخيرة وإلا ففي مسائل كثر أنا أحببت أن أنا الإخوة من باب بالمثال يتضح المقال السيمون أن هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا يعني هذه ميزان لطالب العلم إن أتقل مش لكل طالب علم لأنه ممكن يطلع وقت علينا لو أشفهنا هذا المسألة كما قال أخونا شاعر بين هذه وتلك فيطلع يبدع كل الأفعال او واحد تاني أخو عم على نفسي بالأولى أو وخلط بين المراتب الثلاثة فجعل كل ما ي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 أني أبي فبنتمية توسع جدا حتى توسع في غير كلام الحنابلة توسع جدا وقال يصل إليه صواب القراءة والصلاة والحج والصوم بل والصلاة قال يصلي على وعند دليل من دليل الصلاة في الحج والصلاة في الحج هذه تابعه تبع وطفر تبع ملة وطفر في الأصل هذا توسع غير مرد هذا توسع من ابن تيمية رحمه الله غير مرد شم ما أحد يحسن من قولتم أنتم أصطاع عندكم دقوا بنتمية وتقلدون بنتمية لا والله كل يأخذ من قولي ويورد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 تذكر تقصيل تفريق لانه عليه فاذا فإذا نقول ممكن نقول ان هذه بدعه ليش لان الان النبي سلم تركها في محل الفعل في محل البيان تركها والمقتضى موجود المنع منتف ضحى النبي ولا يضحي يضحى ضحى النبي محمد يوضحهم كشيء صحيح فهل ضحى النبي سلم عن شخص بعينه وطبعا طبعا المجتمع يقول لا ده الدليل عليك لانه ضح عن امته وعن امته بامواته واحياءه قلنا لا طبعا يخص يخص من حمزه جعفر ها ها خديد رضي الله عنها وارضاها ولم يفعل ولم يفعل موجود لنا ولا حب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد كل الخير الخير كل الخير ولم يفعل النبي صلى لم يفعل ابو بكر لم يفعل ذلك لابنه ولم يفعل ذلك للنبي ما ذبح وضح وقال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ضح عن للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الاغمار الأغرار الذين يقرؤون قصاها عمر هذه ضحاها للنبي صلى الله عليه في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أبو أكلي. لم يفعل عمر لم يفعل عثمان لم يفعل علي لم يفعل الصحابة الأخيار الذين هم خاير كما بينت سلما لم يفعل أحد من التابعين هذا لم نرى أحد من التابعين قال بذلك أو فعل ذلك فنرى أن هذه المسألة أيضا بدع القول بصحة الأضحية عن الميت هذه ليست من السنة وأنا أخفف في القول أقول بدع أقول ليست من السنة ليه الخلاف المشهور بين العلماء هذه القاعدة المهمة قاعدة بسمة قاعدة ذهبية الترك فعل هذا الترك دليل أمن